أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يكفرون على الله الكذب لا يسمحون متاع في الجنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون